نقدمها لحضراتكم بمناسبة الاحتفال بشهر ربيع الأول ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوة الإيمان حلقة اليوم تتضمن إثلاوة نادرة لم تدعم قبل للقارئ شيخ شعبان عبد العزيز الصياح أرسل بها إلى البرنامج التي لم تذع من قبل نستمع الآن إلى هذه تلاوة القرآنية العطرة وهي مسجلة في السبعينيات والتلاوة من صورتي آل عمران والحشر الله We'll <laughs> What? What? what the fuck And I'm the tan bao lưuน cho na làm làúp هذا إخوة اليمن والإسلام استمعنا وإياكم إلى هذه تلاوة القرآنية العصرة لما تيسر من آيات الله البينات من صورتي آل عمران والحشر تلاها علينا القارئ شيخ شعبان عبد العزيز الصياد أرسلت وسجلت هذه التلاوة في الثمانينات قدمناها لحضراتكم.